كلام في مساله ان الكراسي تكون في اخر المسجد وتكون الصفوف مش متصله الاول انها تاتي تحطوا الكراسي بحيث ان الصفوف تكون متصله ما تكونواش في المكان المتطرف في المسجد اما بقى حكم الصراع الكرسي اوعى تكون انت اللي كنت عامل بحث اوعى <تصفيق> بيبدع الصراع الكرسي الاخ بيقول ان صلاه الكراسي بدعه انا لا اطيق الجلوس على الارض اعمل ايه ده اموت احسن, أحسن. كده الله المستعان سبحانك الله Hanya secara sahala, kalau kanu jemaah, kalau kanu satu, misalnya tiga <tos> <tos> atau empat sama-sama, macam <-pas> mana? Mereka tak ada yang berbeza. Tidak. Baiklah. Waktu Azan, kalau diperlukan, kalau tidak diperlukan, الحمد لله والشدر لا إله إلا الله وحده ولا شريك له والشدر المحبداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً وبعد <تصفيق> دكتور, دكتور بهاء مسافر في مشحية بغيجة مهاربة فهنا نأخذ التجويد وبعد المغرب الحديث وتمشوا العشرة شواله بزن الله كنا في درس الماضي انتهينا من الكلام على صفات الحروف وذكرنا أن الصفات تنقسم إلى قسمين صفات ذاتية أو لازمة وصفات عارضة أو غير لازمة وذكرنا أن الصفات الذاتية أو اللازمة تنقسم إلى قسمين صفات لها ضد صفات لا ضد لها ثم ذكرنا هذه الصفات تفصيلا وكان آخر ما تكلمنا عليه في المرة السابقة الكلام على تقسيم الصفات إلى قوية وضعيفة وقلنا أن العلماء علماء التجويد يقسمون الصفات إلى صفات قوية وصفات ضعيفة. وذكرنا أن الصحيح أن الصفات القوية إحدى عشرة صفة والصفات الضعيفة ست صفات وذكرنا أن صفة التوسط وصفة الإصمات والإذلاق يبعتبر في الصفات يعني لا تتصف بقوة ولا بضعف ثم يكمل الشيخ قال قاعدة إذا أردت استخراج صفات أي حرف فابدأ أولاً بالهمس إذا أنت عايز تعرف صفة بتاعت حرف من حروف باول حاجة تعملها إنك تشوف الصفات اللي التي لها ضد تمام؟ تشوف الصفات التي لها ضد كويس أي حرف من حروف لا وده أن يتصف بصفة من الصفات التي لها ضبط يدي يا بطل يعني هتبدأ بالهمس لقيته في الهمس خلاص ما لقيتوش يبقى هو أكيد فين؟ ضد الهمس إيه؟ الجهر، تمام؟ وبعدين تيجي على ليه؟ على الشدة، لقيته في الشدة يبقى خلاص، ما لقيتوش في الشدة يبقى أكيد موجود فين؟ في التوسط أو في الرخاوة، ماشي؟ وهكذا لغاية ما تكمل الصفات التي لها ضد أكملت الصفات التي لها ضد هتخش على الصفات التي إيه؟ لا ضد لا إما إن هو حيباله الصفة منها أو صفتين أو مالوش صفات خالص فيها تمام؟ لأن أكبر حرف له صفات هو حرف الراء له سبع صفات تمام؟ خمسة من الصفات التي لها ضد واثنين من الصفات التي لا ضد لا تمام؟ وفي حروف مش واخدة أصلا من الصفات التي لا ضد لها حاجة خالص هي خمس صفات بس واكتفت على كده وفي بعض الحروف واحدة من خمسة دول زائد صفة واحدة من الصفات التي لا ضد لها تمام كده؟ يبقى اما ان هي حيبقى خمس صفات من الصفات التي اللي... لها ضد ودي لازم اي حرف يقول له صفة منهم يبقى اي حرف لا يقل عن كم صفات عن خمس صفات؟ ولا يزيد عن كم؟ عن سبعة الحرف الوحيد اللي له سبع صفات هو حرف الراء ماشي؟ طيب بيقول إذا أردت استخراج صفات أي حرف فابدأ أولا بالهمس فإن وجدته حرف ده يعني فيها أي هو متصل بالهمس كان صفة لهذا الحرف ويلف في ضده وهو الجهر ثم انتقل إلى حروف الشدة والتواصل حروف الشدة والتواصل على اعتبار أن الشدة والتواصل صفة واحدة وإحنا ذكرنا في لما تكلمنا على الشدة والتواصل وطعنا من الشدة صفة غير صفة التواصل فإن وجدته في إحداهما فهي صفته وإلا ففي ضدهما وهي الرخوة اللي هي صفة الرخاو الضوء في الحروف ينتصف صفة الرخاو ثم لحروف الاستعلاء فإن كان فيها ففي صفته وإلا ففي ضده وهو الاستفال ثم لحروف الإطباق فإن كان فيها فصفته وإلا ففي ضده ثم إلى الظلاقة فإن وجد فيها فصفته وإلا ففي ضدها وهو الإصمات وإلى هنا يتم للحرف للحرف خمس صفات من المتضامر تمام؟ يبقى لازم أي حرف ما يقلش عن, إيه؟ عن خمس صفات ومن تقل إلى الصفات التي ليس لها ضدفين وجدته في واحدة منها فهي صفته وحينئذ يتم للحرف ست صفات ولا ينقص الحرف عن خمس ولا يزيد عن سبع وليس لنا ما له سبع صفات إلا الراب الحرف لاحظة لأسفة صفات الراب ومثال ما له خمس صفات الفاء الحروف إذا لا خمس صفات تلتاشر حرف تلتاشر حرف لهم إيه خمس صفات الفاء فهي مهموسة رخوة مستفلة منفتحة مظلقة تمام؟ دي الفاء ويدخل معها الهمزة والتاء والثاء والحاء والخاء والذال والضاء والعين والغين والكاف والوا والياء المتحركتين تمام؟ يبقى الحروف إلى خمس صفات تبتاشر حرف وما له ست مثال للله ست صفات الباء فهي مجهورة شديدة مستفلة منفتحة مذلقة مقلقلة حروف لها ست صفات سبعة حرف وما له سبعة سبع صفات يعني الراء فهي مجهورة متوسطة مستفلة منفتحة مذلقة منحرفة مكرر اي صفات دي من الصفات التي ليس لها ضد وقص ما لم أذكره على ما ذكرته طيب يبقى 13 حرف لهم خمس صفات و19 لهم ست صفات وحرف له ايه سبع صفات يبقى كده المجموع كام 13 و19 32 و1 33 تمام احنا كنا الأول خالص بنور الحروف كام 8 ارد دخلنا في المخارج خليناهم 31 عشان ايه هو في الماده 3 الاثنين الزيادة دول جم منين يعني احنا قلنا الحروف 28 حرف كويس وبعدين لما جينا في المخارج قلنا هنزود حروف المادة 3 فاحنا هنخلي 3 على 28 ده بكام 31 كويس طيب جينا دلوقتي بقى هما كده مجموعهم 33 ايه الحرفين الزيادة دول أجاب آه بظاكم الله خير احنا في الصفات فصلنا الواو المتحركة عن الواو الليينة عن الواو المادية ماشي كده فبقى عندنا كده الواحد وثلاثين حرف اللي هما بحروف المد تمام؟ هنزود عليهم الواو الليينة والواو ليه؟ والياق الليينة ماشي كده؟ لأن صفات الواو الليينة والياق الليينة هتزيد صفة على الايه؟ على الواو والياء المتحدكتين ماشي؟ اللي هي صفات اللي؟ ماشي كده فبقى هي كده لها ست صفات الواو والمتحدكة والياء المتحدكة لهم كم صفة؟ لهم خمس صفات بس ماشي كده؟ قالوا عليك بحفظ نظم هذه الصفات على التفصيل المقدم لتكون عليما بالتجويد والله يرشدك إلى الصواب وإليك شاهد هذا من الجزري لماذا من الجزري؟ يقول صفاتها جهر ورخ مستفل منفتح مصمطة والطب قل مهموسها فحثه شخص سكت شديدها لفظ أجد قط بكت وبين رخ والشديد للعمر وسبع علو خص ضغط قذ حصر وصاد وصاد ضاد طاء ضاء مطبقة وفر من لب الحروف المذلة الحروف المذلة وفر من لب الحروف المذلة صفيرها صاد وزاي سين القلة قب جد قب جد والنين واو وياء سكن وانفتح قد لهما ولن حراف صحح في اللام والراء بتكرير جعل ولت الشين ضادا استطيل دي الأبيات اللي في الجذرية في الصفات الحروف. هو تقسيم الصفات قوية وضعيفة يتبعها تقسيم الحروف لقوية وإيه وضعيفة. فعندنا الحروف كذلك هنتصف بين في حروف قوية في حروف ضعيفة ويا بين كده إيه مرات. ماشي؟ فبرضو الحروف هنتصف في حروف حادة قوية في حروف ه تبى أغلب صفاتها قوية حروف هتبقى أغلب صفاتها ضعيفة حروف كل صفاتها هي ضعيفة فكذلك الحروف هتنقسم لعدة أقسام تمام في في المراتب التفاوت بين القوة والضعف هنجد مثلا الحرف كل صفاته قوية زي الطاء مثلا كل صفاته قوية تمام حرف كل صفاته ضعيفة مثلا زي الحاء في بعض الحروف تبقى الصفات القوية أكتر من الصفات الضعيفة، وفي العكس تبقى الصفات الضعيفة أكتر من الصفات اللي القوية. حيبي في قسم خامس بقى عنا ضعيف قوية كل الصفات قوية كل صفات ضعيفة. الضعيفة هي أقوى أو أكثر يعني فيها أكثر والقسم الخامس حيبي الصفات القوية قد الصفات الضعيفة. ماشي طيب. دي كان الكلام على الصفات اللي الذاتية أو اللزوم. لا تبالي الكلام على الصفات العرضية أو اللي أو العارضة. الصفات العرضة دي علماء التجويد عدوها 11 عشر صفر. تمام؟ مرننا على قبل كده فيها بعض الصفات زي الإخفاء والضغام والإظهار والقلب كل دي صفات إيه؟ عرضها لأن النون أحياناً تبقى مظهرة وأحياناً تبقى مخفى أحياناً تبقى مضغمة أحياناً تبقى مقلبة أحياناً تبقى متحركة فما تخدش حاجة من الثلاثة دول خالص تمام؟ فدي من الصفات العرضة من الصفات العرضة اللي بتفض في الدراسة بباد خاص بيها لشهرتها يعني أو لأن هي محتاجة نوع تركيز في الدراسة صفة التفخيم والترقيق يعني أنت مر معاك الإظهار والإضغام والإقلاب والإقفاء والسكون والحركة كل دي صفات إيه؟ عرضية تمام؟ السكون والحركة صفة عرضية لأن الحرف قد يسكن وقد يتحرك ماشي؟ لكن كل ده مر معاك في أثناء دراسة باب الحروف السكن ماشي؟ باب التفخيم والتفخيم ده يفرض بباب لوحده لأن دراسته محتاجة تركيز أكتر وفي مسائل أهم أو أكبر من إيه؟ من صفات الأخرى التفخيم والتطقيق قال التفخيم لغة التسمين تطخين يعني خليها تطخينها واصطلاحا عبارة عن سمن يدخل على صوت الحرف حتى يمتلئ الفم بصداء والتفخيم والتسمين والتغليظ بمعنى واحد بدا كله بمعنى واحد ماشي التفخيم والتسمين والتغليط لكن المستعمل مشهور التفخيم تمام كلمة التغليط مستعملة بس في في رواية ورش بق فقط في م اللام ماشي لكن هما الاثنين بمعنى واحد تمام فالتفخيم والتسمين والتغليط كلها بمعنى واحد ولكن المستعمل في اللام التغليط دفع على رواية ورش عالنافع عندنا في حفص عيب في كلام تاني وفي الراء التفخيم ويقابل التفخيم والترقيق ويقابل التفخيم الترقيق وهو لغة التنحيف بالاصطلاح عبارة عن نحول يدخل على صوت الحرف فلا ينتله فلا ينتله الفم بصدى ماشي؟ قال ثم أعلم أن الحروف على قسمين حروف استعلاء حروف الاستفال يعني هو بيقول لك ان ايه ان التفخيم والترقيق ده فرع على الايه على الاستعلاء والاستفال ماشي الحروف المستعليه هتبقى مفخمه والحروف المستفله هتبقى ايه مرققة ماشي كده يبقى هو بيقول ان يعني جاب جاب المساله دي اعلام ان الحروف على قسمين حروف استعلاء وحروف استفال ليه عشان يبين المساله ان حروف الاستعلاء هي اللي هتبقى مفخمة حروف الاستفالي هتبقى ايه؟ مرققة التفقيم والتفقيم ده فرع على الايه؟ على الاستعلاء والاستفالي قال فحروف الاستعلاء كلها حروف الاستعلاء كلها مفخمة لا يستثنى منها شيء سواء جاورت مستفلاً ام لا بمعنى ان حروف الاستعلاء هتبقى مفخمة على طول مش مرتبطة بالحرف اللي بعدها ولا اللي قبلها ماشي لان في بعض حروف هيجي هتجد ان هي مرتبطه بايه باللي بعدها تفخيمها مرتبط باللي بعدها وهتجد ان بعض الحروف تبقى تفخيمه مرتبط بال ايه باللي قبلها لو اللي قبلها مفخمه تبقى مفخمه زي الالف مثلا لو اللي قبلها مفخمه تبقى هي مفخن. لو اللي قبلها مرققه تبقى هي ايه مرققه على عكس الغنه الغنه بتتبع في التفخيم اللي اللي بعدها مش اللي قبلها لو اللي قبلها مفخم لو اللي بعدها مفخم هتبقى الغنه ايه مفخمه لو اللي بعدها مرقق هتبقى الغنه ايه مرققه ماشي فهو بيقول ان حروف الاستعلاء مفخم بغض النظر عن الايه عن الحرف المجاور لها سواء قبلها أو بعدها ماشي كده معانا ولا مش معانا معانا معانا ولا مش معانا ربنا ايه سرحت ماشي رجعت ولا لسه سرحان خلاص كده يبقى حروف الاستعلاء مفخمة دائما سواء جوارها حرف مفخم او حرف ايه مرقق ماشي كده طيب وهي سبعة جمعت في قول ابن الجزرى رحمه الله خص ضغط قظ الخاء والصاد والضاد والغين والطاء والقاف والظاء أو أسهل صاد والضاد هم مخوات والطاء والظاء تمام وإيه والقاف يبقى خضر الغين وإيه والقاف ماشي كده وتختص حروف الإطباقي وهي الصاد والضاد والطاء والظاء بتضخيم الأقوى يعني حروف الإطباق حتب التفخيم بتاعها إيه أعلى من حروف اللي هي الاستعلاء غير المطباق تمام؟ عندنا حروف الاستعلاء كام؟ سبعة ماشي؟ منها أربعة حروف اطباق ماشي؟ عندنا صاد وضاد وطاء وظاء بحروف حروف اطباق باقي حروف الاستعلاء قاف والغين والغين ماشي كده؟ بيب عندنا حروف الاطباق من حروف الاستعلاء تختص بمزيد ايه؟ بمزيد تفخيم يعني هتبقى مفخمة اكتر ماشي كده؟ حتب التفخيم فيها اعلى من باقي حروف الاستعلاء وقد اشار الى ذلك ابن الجزري بقوله وحروف وحرف الاستعلاء فخم وخصوصة لطباقة اقوى نحو قال والعصر يعني بيقول حرف الاستعلاء تفخمه ماشي؟ وتختص حروف الاطباق بمزيد ايه؟ بمزيد تفخيم نحو قال والعصا ماشي قال ده مثال لحرف من حروف الاستعلاء غير المطلقه اللي هي ايه الياء قاف تمام والعصا ده مثال لحرف من حروف الاستعلاء المطبقه اللي هي الصاد تمام فيكون التفخيم في الصاد اعلى منه في في القاف قال ومراتب التفخيم خمسه بمرات التخفين كم خمس مرات أعلىها المفتوح وبعده ألف دي أعلى مرتبة التخفين يبقى مرتبة التخفين كده سناها بA باعتبارين باعتبار الحرف تمام نفسه وباعتبار قوة التفخيم أوه أو, أو ضعف باعتبار الحرف قلنا إن حروف الاتواق مرتبة أعلى من باقي حروف الاستعلاء ماشي كده؟ باعتبار قوة التفخيم وضعفه عندنا التفخيم كم مرتبة؟ كم مرتبة يا شيخ؟ خمسة تمام؟ ماشي؟ يبقى خمس مرات أقوى مرتبة أو أعلى مرتبة في مراتي بالتفخيم لكل الحروف بقى مش فرقة معنا في حاجة تمام؟ لكن برضو الطاء المفتوحة اللي بعدها ألف هتبقى أقوى من إيه؟ من باقي الحروف أعلاها المفتوحة وبعدها وألف نحن نجيب مثال مثال لحرف واحد عشان ايه يتضح الفرق ماشي والشيخ هنا لما قال المفتوح اللي بعده ألف جاب نسل ايه للطا والمفتوح ليس بعده ألف جاب للصاد والمضلوم جاب للضاد تمام والساكن جاب القاف والمكسور جاب الخاء ماشي ماشي احنا حن... حنثبت حرف واحد ونصرد ان هو الطاء يعني مثلا تمام وناخد ايه وناخد كل الحو... الامثلة عليه عشان نتضح الفرق تمام قال اعلاها المفتوح وبعده الف نحو طائعين يبقى الطائع يبقى اعلى حاجة خلص اعلى تفخين الطاء الطائع طا... طائع ماشي كده وحتلاقي ان الالف تتبع في إيه؟ في التفخين بقى الطائع يعني الالف بالاصل فيها الترقيق يقول كتاب بكتاب لكن دي طاء ماشي يبقى طائعين ثم المفتوح وليس بمعدة والف مثال الطاء مثلا زي ايه طابعاء طابعاء ماشي طائعين نجيل ايه طاء دا طابعاء ماشي الطاء أقل سن ماشي مثال المضموم زي إيه طبيعة طبيعة على قلوبهم ماشي ط طبيعة غير إيه قاعي ماشي ستجد ان القوة التفخيم بتنزل واحدة واحدة وإن كان منقدر شو الدهاي تفخيم لا هو تفخيم بس بدرجات مختلفة ثم الساكي زي مثلا إيه في طرات الله الطه هنا إيه سكنة في طرعة الله التي فطر الناس عليه ماشي يقطع هنا سكنة لا شك إن هي في التفخيم أقل من المضموم أقل من المفتوح أقل من المفتوح لبعديه بعديه بعديه في طرعة الله التي فطر الناس عليها وضح النقاط فيها أقل بس ثم المكسور زي مثلا إيه طباق طباق لا شك إن طباقه لبعديه طائع ماشي؟ هذه درجات الدرجات التفخيل. أعلى درجة مفتوح وعده وألف، ثم درجة الثانية المفتوح وليس عده وألف، ثم الدرجة الثالثة المضموم ثم الرابعة الساكن، ثم الخامسة المكسور. وإن كان طبعا الساكن مش درجة واحد، ماشي؟ الصحيح إن الساكن ما بيعملش كله. معاملة واحدة. لأن الساكن ده حاجة من ثلاثة. يا أما ساكن بعد فتح يعني أبي حرف مفتوح يا أما ساكن بعد ضم يا أما ساكن بعد إيه؟ بعد كسر تمام؟ ينفع حاجة غير دول غير الثلاثة دول؟ لا لأن الساكن مش حاجة أبي ساكن لأنه ما فعش حرفين ساكنين الجر واو. ماشي؟ فهو إما ساكن بعد فتح ساكن بعد ضم ساكن بعد, ضم ساكن بعد كسر. تمام؟, تمام؟ ودول مش درجة واحدة الساكن بعد فتح ده في درجة التفخيم حيبه زي ايه؟ زي المفتوح ماشي؟ حرف المفتوح حرف التفخيم المفتوح الذي الذي ليس بعده ألف في درجة التفخيم زي ايه؟ زي الساكن اللي بعد ايه؟ فتح ماشي؟ ماشي؟ ايه؟ أمثلة. ساكن بعد فتح زي مثلا نقول إيه أقرب ماشي أقرب في الـ في, الـ في التفخيم حتيبة زي إيه زي مثلا نقول واحدة القاف مفتوحة مثلا زي صدقاء ماشي صدقاء دي خاف مفتوحة عند الاصل تمام القاف الساكنة بعد فتح تبقى نفس درجة التفخيم بتاعتها ماشي خلاص كده. يبقى أقرب دي ساكنة بعد إيه؟ بعدها همزة مفتوحة صدقاء دي مفتوحة وليس بعدها ألف يبقى دول في درجة التفخيم حبه إيه؟ حبه زي بعض في الساكن اللي بعده بام ده في نفس درجة التفخيم يبقى زي ليه؟ زي المضمون تمام؟ زي مثلا أقتلوا ماشي. ماشي؟ دي حيببه زي ليه؟ زي المضمونة مثلاً قصم مضموه زي ايه؟ زي قتلة قتلة حيبب نفس درجة التفكير بتاعته وقتوله ماشي؟ وقتوله ده الساكن بعد ايه؟ بعد الضم ماشي؟ اللي حيبب بقى في الدرجة الرابعة دي اللي هو اللي ايه؟ الساكن اللي بعد كسر ماشي؟ الساكن اللي بعد ايه? اللي بعد كسر. ده اللي حيبه في الدرجة الرابعة من درجات التفخيم ماشي؟ زي ما قالنا كده ثves التاغط والله التاغ دي سكنة بعد ايه? بعد كسر. طيب لو التاغ سكنة بعد فتح حتبها زي... زي يا شيخ ،مسوا صراحت انت chamand حتبها زي الطاي المشطوح.. لو الطاء سكنة بعد وجبه هنا Ze不知道 ايه؟ زي الطاي المرضentre. ماشي كده؟ فأحنا عندنا الدرجة الرابعة ديّة اللي هو الساكن ده مش درجة واحدة. الصحيح إن في تفصيل. في ساكن بعد فتح. الساكن بعد بوم. والساكن بعد كسر. لحيبه في الدرجة الرابعة دي اللي هو الساكن اللي بعد إيه؟ بعد كسرس. بعد كسرش بعد فتح. الساكن اللي بعد فتح حيبه في عنده درجة درجة تانية اللي هو المفتوح لسي ليز ليس بعدهو ألف. الساكن اللي بعضه يبقى ما في الدرجة الكامل التالتة اللي هو المضم ماشي كده يبقى كده عندنا درجات التفخيم خمسة ماشي اول درجة اللي هي ايه لا ساكن ايه بقى مفتوح بعده الف مفتوح بعده الف ماشي يا ساحت خلاص مفتوح بعده الف خلاص كده ده اعلى درجة بعدين الدرجة الثانية مفتوح وليس بعده ألف وهيلتحق بيه إيه؟ الساكن بعد فتح ماشي كده؟ ماشي؟ طيب الدرجة الثالثة المضمونة هيلتحق بيه الساكن بعد ضم درجة الرابعة الساكن بعد إيه؟ بعد كسر درجة الأخيرة اللي الخمسة اللي هو إيه؟ المكسورة ماشي؟ مين يول بان خمس درجات دول باية الرجالة هي قولي <تصفيق> هي <تصفيق> تمام ليس <تصفيق> السبعة <ده> درهواني تمضمون <تصفيق> بعد ايه نحن نتكلم في التجويد تجويد. كويس؟ عشان نبات فيهم البداية نحن نتكلم في التجويد كويس؟ وبعد كده في باب التفخيم والترخيم في مسألة درجات الترخيم كويس؟ عندنا درجات التفخيم خمس حل؟ أول درجة إليه مفتوح وبعده ألف ماشي؟ درجة تانية مفتوح وليس بعدها ألف ده هلتعك بإيه؟ بص ها عامل ايه يا الساكن بعد فتح يعني حرف ساكن وقابله فتح ماشي بالدرجة الثانيه ايه يا اش هو ده تيجي طيب الدرجة الاولانيه مفتوح وبعديه ا الدرجه شيء شيل الالف هيبقى مفتوح بس ماشي هيرتحق بيه ساكن اللي بعد فتح يعني قبليه فتح ماشي درجة الثالثة المضمون ساكن بعد ضم ماشي درجة الرابعة الساكن بعد كسر يعني قبليه حرف مكسور درجة الأخيرة اللي ايه المكسور وصلت ولا لسه طيب خير انشاء وصلت الشيخ شكلها لسه وصلت الحرف حروف الاستيفال فكلها مرققة يبقى كده حروف الاستعلاء كلها مفخمة والفرق بس في ايه في درجه التفخيم أعلى درجات التفخيم من جهة الحرف في حروف الايه اللي هي الطباق اللي هي الصاد والضاد والطو خالص الطاء ماشي بعد كده يجي عندنا التفخيم التفريق تقسيمه باعتبار الايه باعتبار درجه التفخيم والترقيق فيها انقسم الخمس درجات اللي احنا ايه اللي احنا قلنا ماشي حروف الاستفال بقى كلها مرققة ماشي ولا يجوز تفخيم شيء منها إلا اللام والراء في بعض أحوالهم بقى عندنا كده بالاستقراء كده نقسم الحروف لكم قص ثلاثة حروف مفخمة دائما اللي هي حروف الاستعلاء حروف مرققة دائما اللي هي حروف الاستفال معدى اللام والراء والالف والغن يعني هو الشيخ هنا قال إلا اللام والراء في بعض احوالها تمام؟, تمام الألف برضه هتبقى ايه هتبقى احيانا وأحياناً. ماشي كده والغنة برضه بس هو فصل فصل الالف في حاجة في لوحدها يعني والغنه في حاجة لوحدها في فيبقى الحروف الاستيفال كلها مرققه وبعد كده حروف تدور بين الاستيفال والاستعلاء يبقى بين التفخيم والترقيق يبقى دي الايه القسم الثالث يبقى حروف مفخمة دايما ده قسم لحروف الاستعلاء حروف مرققه دائما اللي هي حروف الاستفال ما عدا اللام والراء والالف والغنه حروف تدور بين التفخيم والترقيق اللي هي الايه الاربع حروف اللي احنا قلناهم تمام باعتبار الغنة كحرف فيها واما الالف فلا توصل بتفخيم ولا بترقيق بل هي حرف تابع لما قبله قبل حرف تفخيم تبقى مفخمه قبل حرف ترقيق تبقى ايه مرقق ماشي فين وقعت بعد مفخم فخيمه نحو قال قال ماشي وقال ونعقد بعض مراقبة التفقيهات نحو كان وجاء طبعا الألف واضح جدا للسيد ابن دودي قال غير اللي كان ماشي. وقد أشار إلى ذلك بعضون بالقوله وتتبع ما وتتبع ما قبلها الألف والعكس في الغني الألف يعني يعني ألف تتبع إلا أبلها التفخيم التفقيم يعني عكس الغنة الغنة تتبع اللي بعدها ماشي كده يبديت أقسام الحروف في التفخيم والترقيق ماشي حروف مفخمة دائما حروف مرققة دائما حروف تدور بين التفخيم والترقيق وقد أشار إلى الترقيق من الجزرين قوله ورقق المستفلة من أحرفي وحذر أن تفخيم لفظ أليف احنا قلنا الغنة صوت على الصحيح أن الغنة صوت إيه؟ لأنها بتفخم والترقيق على حسب اللي, اللي بعدها فدخلت في التفخيم والترقيق احنا قلنا التفخيم والترقيق قلنا باعتبار ان الغنه هنخليها داخله في التفخيم والترقيق باعتبارها حرف من حروف لكن احنا قلنا ان الغنه دي ايه صوت حروف الغنه الغنه هي الحروف اللي هي النون دي حروف الغنه ماشي على على تفاصيل بتاعتهم اللي هي غنة نون مشددة ونون مخفاة ونون مضغمة وكلام ده كله مين مخفاة ومين مشددة. وليحوف الغنة خمسة اللي احنا تفاقنا عليهم. لكن الغنة كغنة ده صوت مش حرف. لكن لأن هي تدخل في التفخيم والتنطيق دخلناها باعتبار ان هي حرف يعني دخلنا معانية. لكن الغنة مش حرف. الغنّة قلنا ان هي ايه؟ صوت خيّشوم ده مخرج صوت الغنّة، لكن حرف الغنّة ده موضوع تاني. قلنا إن والنون اللي حروف الغنّة. في حالة التشديد بتبقى الميم منين؟ الشفتين زي ما هي. وفي حالة التشديد بتبقى النون منين؟ من طرف اللسان زي ما هي. تمام؟ في حالة الإخفاء النون بتبقى قريبة من مخرج الحرف الذي تخفى إمدها. تمام؟ فتجد ان مخرج حروف الغنّة ده موضوع ده مخرج الغنم. كمام؟ فالخيشوم ده مخرج صوت الغنم. مش حرف الغنم. ماشي؟ ماشي. خيب. فاللام وتفخم في لفظ الجلالة. ده تفاصيل بقى إيه؟ اللام. اللام تفخم في لفظ الجلالة الواقع بعد الفتح ضم نحو تاللهي. ويعلم الله. كمام؟ تاللهي. تالله. بس نخذ بالك إن التاء والالف إيه؟ مراقبة موشة تاللهي. لا التاء تاللهي. اللم هي المفخمة لكن التاء والالف هي مرققة التاء من حروف الاستفال والألف تتبعها في التدقيق ويعلم الله ضد اللم المفخمة هي جاءت بعد ضم يبقى لام لفظ الجلالة الأصل فيها تمام أن تكون اللام الأصل فيها عموما أنها تبقى مرققة ده الأصل في الله إلا في لفظ الجلالة بس كلمة الله وتكون حفظ الجلالة مفخمة إذا أتت بعد فتح أو ضم لو جاءت بعد كسر كس مراقبة زي إيه بالله وبسم الله وكذا إن كان قلاء مالة كبرى ده مش حيصير معنا لأننا عندناش إيمالة بحفظ وقد أشر إلى ذلك بقوله وفخ من الله ما من اسم الله عن فتح أو ضم كعبد الله ماشيك يب عندنا اللام في الأصل فاترقي إلا في لوض الجلالة كلمة الله فتفخم إذا جاءت بعد فتح أو ضم وترقق إذا جاءت بعد إيه بعد كسر طبعا هيدخل في الكسر لي تنوين لأن عشان حرك التنوين لابد من كسر النون يعني عند المعوذ قل هو الله أحد الله الصمد حول حوله قل هو الله أحد نال الله صمت. تبا انا رققت المنبي مش التنون بالضم؟ لا احد لما بنطاها، بنطاها ازاي؟ منطق حمزة وحاء ودال ونون صح؟ ايش دا النطق؟ ده المضمومة ونون سكنة احد صح كده؟ طيب احد وبعدين كلمة الله اللام سكنة ما ينفعش حرفين سكنيني جوار الله تعمل ايه؟ اقصر النون بقيت احد ماشي؟ فتبقى ايه؟ احد مي. فبقى قبل اللهم ايه؟ مكسور فتركب تبقى يقول هو الله أحد لله الصمت ماشي؟ واضحة كده؟ واضحة؟ ماشي يبقى كده احنا عندنا التفخيم والتقيق الوقت نجيبها المرة ده ان شاء الله فعندنا التفخيم والتقيق حروف مفخمة دائما تمام؟ وحروف مرققة دائما وحروف تدور بين التفخيم والتقيق حروف مفخمة دائما حروف الاستعلاء السبعة حروف مرققه دائما حروف الاستيفال الباء وبعد حروف الاستعلاء ما عدا اللام والراء والالف والغنه ماشي حروف تدور بين التفخيم والترقيق اللي هي الاربع حاجات اللي احنا قلنا عليها ديت اللام والراء والالف والايه والغنه الالف والغنه دول امرهم صحيح الالف تتبع اللي قبلها لما حرف مفخم ومفخم حرف مرقق تبقى ايه مرققه الغنه العكس اللي بعدها حرف مرقق تبقى مرققه وبعدها حرف مفخم تبقى ايه مفخم ماشي كده بعد كده اللام الاصل في الترقيق ما اللام في لفظ الجلالة فتفخم اذا جاءت بعد فتح زي ت الله او ضم زي يعلم الله او عبد الله ماشي وترقق لو جاءت بعد ايه بعد كسر زي بالله ماشي بس كده ده يبقى شاء الله ال نجيولها المرة القادمة إن شاء الله. بالنسبة للامتحان، عبب زي ما قلنا كده إيه صح وغلط لا مش هون الامتحان صح وغلط وأكمل واختار من بين الأقواس. كويس. هي المسألة بس محتاجة إنك تبقى مركز، تمام؟ ايه في تعليم وأنا في علومه. لا مفيش استفهام. ايه على كل موضوع. صح وقعته أكمل واختار من جميعه أي إن شاء الله سواء جسد الجاية فهو اللي بتاعي حد السؤال خالص حيبدأ مفهوش أي مشكلة بس محتاج تركز بس. ماشي إيه؟ كل كل مادة عشبت لا المحاضرة الأولانية بس مش هتبه موجود لكن باي المحاضرات حتب باش هلا زي موجود هو حيبدأ مدة المحاضرة الأولانية يعني ساعة بتنزل قريب بس هو ان شاء الله الامر حيتبسط خالص محتاج بس زي بقول لك انك يعني مثلا نقولك صح وضرب يعني مثلا احكام النون الساكنة مثلا الاظهار مثلا واخد بالك والادغام وانفلاق الشفه والانقلاب تركز بقى يعني ايه بنركز اظهار ادغام اخفاء شفوي لا شفوي ده بتاع النون لم تعلميه غلط. واحد لايه كمه في النص جدا ايه؟ مزقو اكيدا. خدت بالك؟ ايه؟ والله خلاص التعاون بقى مثلا نقول مثلا. الاظهار الشفوي مثلا من احكام اللام السكينة مثلا. لا لا. ده ده من احكام ايه؟ من احكام المين؟ من احكام المين؟ حكم اللام يبا يظهر ايه؟ القريه نهر قمر يا عم الناس الساكنه النهر اسمه جوبر ايه نهر قمر ماشي فهتبقى كده يعني. ده في الصحوه غلط يعني في اللي في الاختيار هتبقى احكام طب امم والعمل بالنسبة لك انك تروح تذاكر المحاضره بس موجود على الموقع 10 لا انت عتيكي حيبى في مقايد مش مقايد أصلا انت مش موجود معنا في مهم أصلا موجود طيب ماشي, ماشي. ماشي. الحبر ازاي في رأس اي راحة وراحة ايه اه هو غير مقايدة هزين تحن بيه هيك كان حيمتحن دي قوم خلصت شكرا ايه الاخير يطلع بالاخر احمد فوق اتفضل نشرح على الصقوره ما فيش شرح ماشي المره الجايه ان شاء الله نبقى نشرحها كده على الصقوره ان شاء الله مشكله انا كل ما اخذ الشغل